نور حياتك بالهدى وسق طريق التائبين وعمر فؤادك بالتقى فالعمر ما حدود وسنين نور حياتك بالهدى وسق طريق التائبين واامر فؤادك بالتقى فالعمر ما حدود السنين نور حياتك بالهدى وسلك طريق التائهين واامر فؤادك بالتقى فالعمر ما حدود السنين ورض ال اشرح فؤادك كل حين واضل إلى بطاعته يسعدك في, في دنيا ودين واحمل بصدرك مصحفان اشرح فؤادك كل حين نوّر حياتك بالهدى واسنق طريق تائبين واامر فؤادك بالتقى فالعمر ما حدود السنين نوّر حياتك بالهدى وسلك طريق التائبين واامر فؤادك بالتقى فالعمر ما حدود السنين ودا شقا كل وظفي الليل قدينو مشكله الحياه يضيء درب الحايري ودعي الحوال انها شقا كل وظفي الليل قدينو مشكله الحياه يضيء درب نور حياتك بالهدى واسلك طريق التائبين وعمر فؤادك بالتقى فالعمر ما حدود السنين نور حياتك بالهدى واسلك طريق التائبين كبه توقف العمر ما حدود السنين اذن الكريمي بالتوبه نورك اجناح العائدين تلقى سعاده كلها فلنعم الدروب الصالحين اذن الكريمي السعاده كلها لنا نعم الدروب الصالحين نوّر حياتك بالهدى وسن طريق التائبين وامر فؤادك بالتقى فالعمر ما حدود السنين نوّر حياتك بالهدى اسْلُ الطَّرِيقَ تائِبِينَ وَأْمُرْ فُؤَادَكَ بِالتَّقْوَى فَالْعُمْرُ مَا حُدُودُ السِّنِينِ وَأْمُرْ فُؤَادَكَ بِالتَّقْوَى فَالْعُمْرُ مَا حُدُودُ السِّنِينِ